الحمد لله رب العالمين وأصلم وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين والترام فهذه الحلقة من حلقات أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى وذكر الله في أيام المدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يطمع عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تكسرون اذكروا الله في أيام ما ددعت هذه الأيام هي أيام التشفيق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة وهناك أيام معلومات لكنها ليست هذه بل هي عشرة الحجة فعيد النحر محفوظ بأيام بعضها معلومات وبعضها معدودات فالمعلومات في العشر عشرة الحجة والمعدودات هي أيام التشريق الثلاثة الثانية عشر والثالثة عشر وضابع عشر فمن تعجل في يومين فلا عليه تعجل أي في إنهاء نسكه في يومين وهما الحادي عشر والثاني عشر فلا اثنى عليه أي في تعجله ومن تأخر فلا اثنى لكن ذلك لمن اتقى اتق الله عز وجل في عبادته فكان فيها موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتقوى سبق الكلام عليها مرارا في حلقات قريبة وبعيدة ثم أمر الله تعالى بثقوى فقال واتقوا الله واعلموا أنكم إذين تحشرون ما ستق وعلم أنه يحشر إلى الله فإنه سوف يحقق التقوى تماما بأن معاله إلى الله عز وجل كما قال تعالى يا أيها الإنسان إن تتاجح إلى ربك كبحا ثم لقيا والناس يحشأون إلى الله تعالى يوم القيامة كما جاء في السنة خفاتا عراثا غرلا بهما فالخفات الذين لا نعلمهم والعراث الذين لا يسوتنهم والغرل الذين عادت قطعة الجلد التي قطعت في الختان يعني أنهم يشعرون غير مختونين والبهم هم الذين ليس لا ليس معهم مال لهذه الآية الكريمة أمر الله تعالى بذكره في أيام المدودات وذكره في هذه الأيام يتناول التكبير والتهليل والتحميد فيقول العبد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إلا الحمد وتشمل أيضا المبيت في ميناء لأن النبيت في ميناء انتثال لعبد الله من ذكر الله عز وتشمل رمي الجمرات الثلاث فإن الجمرات الثلاث ترمى في هذه الأيام ترمى بعد الزوال ومن فوائد هذه الأيام الكريمة أن الله يسر على العباد في التعجل والتأخر فمن شاء تعجل في اليوم الثاني عشر ومن شاء أتأخر إلى اليوم الثالث عشر وليس بعد الثالث, بعد الثالث عشر ثقاء في مناء على وجه التعبد ومن فؤايد هذه العائلة الكريمة أن من غافت عليه الشمس ماض لا يتعجل وجب عليه البقاء إلى اليوم الثالث عشر، وجب عليه البقاء إلى اليوم الثالث عشر، وذلك لقوله فمن تعجل في يومين وفي الضارفية، ولا تتحقق الضارفية في اليومين إذا، نعم، ولا تتحقق الضارفية في اليومين إلا إذا تعجل قبل الغروب. ولكن لو فرض أن الرجل تأهب للتعجل وحمل متاعه على سيارته ومشى ولكن للزحان غابت الشمس قبل أن يخرج من حدوده فهل يزمه البقاء أو يستمر في سيره؟ يقول بل يستمر في سيئة حتى لو فرض أنه لم يحمل المتاع ولكنه قوض الخيام وجمع المتاع ولم يبقى إلا أن يحمله على السيارة ثم ثم يخرج فلا حرج عليه أن يكمل ذلك ويخرج حتى وإن غابت الشمس قبل أن يخرج من حدود منه لأنه يستق عليه أنه تعجل ومن فوائد هذه العادة الكريمة الإشارة إلى أن التأخر أفضل في قوله لمن اتقى وقد قال إن قوله لمن اتقى قول لإباحة التعجل والتأخر يعني أن من حمله التعجل على فعل إسم مثل أن يتعجل ليسافر إلى بلد منهم السفر إليها وما أشبه ذلك فإن عليه الإسم وهذا ليس بتعيد، من أن قوله لمن اتقى عائد إلى التخير بين التعجل والتأخر وأن ذلك منوط بما إذا كان الحامل على التعجل والتأخر هو التقوى ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل تقول الله تعالى واتقوا الله ومن فوائدها وأحكامها وجوب العلم الذي يترتب عليه الاعتقال بأننا سنحشر إلى الله فقوله له أعلم أنكم إليه تحشرون وإنما نحشر الله تعالى ليجازينا على أعمالنا كما في قوله تعالى يا أيها النساء إنك كادح إلى ربك كدحن فملاقيه فأما من أنت كتابه بيمينه فسوف يحاسب أستاذ يسيرا وينقلب إلى أهلين الصورة وأما من أنت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً إنه كان في أهله مصوراً إنه ظن الليح ومن فوائد هذه العلية الكريمة قيام قدر الله عز وجل وكمال سلطانه حيث تحشر هذه الخلائق لله تعالى يوم القيامة وتعرض عليها الأعمال في كتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وهذا الحشر ليس حشرا صعبا على الله قال الله تعالى ذلك حشر علينا يسير. يكون هذا الحشر بكلمة واحدة من ربنا عز وجل كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى فإن هي زجرة واحدة في إداهم الساهرة وقال تعالى إن كانت الأصيحة واحدة في إداهم جميع لدينا محبرون نسأل الله تعالى أن يحصورنا والمستمعين على أكمل الوجود وهو راضٍ عنا إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين